الوحدة الثالثة الصحة. الدرس الأول واحد. استمع للعبارات الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. الصداع. النزلة. الكحة. ضغط الدم. ارتفاع درجة الحرارة. وجع الأسنان.